تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف عندما تشتغل الأذواء بالمفترق بصفة عادية يجب علي احترام الإشارات الضوئية في هذه الوضعية الضوء المجسم للانعطاف إلى اليسار أخضر اللون ويقابل المسلك الأيسر يمكنني الانعطاف إلى اليسار دون التوقف الظوء الأحمر يخص العربات التي ستواصل سيرها إلى الأمام السؤال رقم 15 عند الجولان العادي وضعية صحيحة ألف نعم با لا أعيد عند الجولان العادي وضعية صحيحة ا نعم ب ل